إذا أكلنا لابد أن نسمي الله تعالى على الأكل فلماذا نفعل ذلك وما دليل ذلك من الكتاب أو السنة في سنن أبي داود وابن مادة أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه وفي كتاب ابن السني عن عائشه انه صلى الله عليه وسلم قال اذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاه ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم والله اعلم